بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليلة القدر ان انزلناه في ليلة القدر ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر وما ارا كما ليله وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر خير من 1000 شهر من شهر نَزَلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر